الهم والبنين الروح الهم والبنين الروح ولت والنوجنوا الهم والبنين الروح ولت والنوجنوا دوى صياحها فاي ها ونی خوښ نهه ونی خوښ نهه المذبو نه خوښ نهه وهار لجلل حسن وحسين اولاد سمي مفاطيم يا في حال صيف يا عليه لا تيهضمي الحسمه جابت بني نسبه منهم تخاف القاع جابت بني نسبا منهم تخاف القاع وسموا بها ولحزنها وسموا بها ولحزنها لحسينها المذبوح ل حسين المدبو و القلبين الروح ولدتوا النوجنوا حلو القلبين الروح ولدتوا النوجنوا لو صافيها و ينفزنها المدبو الديل طفح شي مات يا ولادي اهلي يزد واللي دحدا وبكم بينا في شيء اسمع هيا وقال البحر يسنود امو بسمع اترسب ده من هازل جو جعفر اخو وعبد الله يتناخن جعفر اخو هون وعبد الله يتناخون لندائها ولحزنيها لندائها ولحزنيها لحسينها المذبوح لحسينها المذبوح البنين الرؤى We now看到 formulas These are all made by lifestyles We are spending it in peace We are spending it in peace Thank you by to مراجيل بي طففوا المل حمات ايثاء لوال دميل بنيني وصا وتلكرا احراري تناخاوله وكل واحد يشابيه عيز ما ذو الفقه وتتنادك الهالناس ذول أخوة العباس تتنادك الهالناس ذول أخوة العباس فخرا لها ولحزنها فخرا لها ولحزنها لحسينها المذبوح لحسينها المذبوح يوم البنين الروح ظلت ونوتنوه يوم البنين الروح ظلت ونوتنوه يا حزنها يا وفىها والحزنها يا حسينى المدبوو يا حسينى المدبوو وتصبق لي بينا عيش لو نابولي امه قال بيكي خبر عن ويل دمعها امه وخاف ابني جتيين سفيق دمه وبالاربعه عم ضحيه الباس يرجع لنا حسين بالاربعم ضحين الباس يرجع لنا حسين لهفي لها ولي لهفي لها ولي لحسينها المذبوح لحسينها المذبوح والبلين الروح ولت والنجن روح والبلين الروح ولت والنجن روح يا صياحها ويا حزنها يا صياحها ويا حزنها يا مسيني هل المدح المدهور <تصفيق> الإخراج والهندسة الصوتية المهندس أركان السلامي توزيهم وهاج الشروف بصوت الردود الحسيني سمير جبار الكربلاء كلمة شاعر الحسيني هاشم العربي النش والتوزيح مؤسسة كريمة الحسين الفاطمية